فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال قوله تعالى يا أيها الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الناس خطاب أهل مكة ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة هذا هو الغالب أنك إذا رأيت يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة وإذا رأيت يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة هذا هو الغالب لأن الإيمان استقر في المدينة والخير ظهر في المدينة وكان في مكة مشاد الإيمان موجود لكن في مشاد مع أهل الكفر من غريش وكان الله يخاطب غريش يا أيها الناس ولما جاء المدينة صار الخطاب لأهل الإسلام يا أيها الذين آمنوا فهذا هو الغالب هذا هو العطل أن يا أيها الناس خطاب أهل مكة ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة قال وهو هنا عام لها أولئي وهؤلاء لمن كان من أهل الإيمان ولمن كان كافرا فالله سبحانه وتعالى يخاطب بهذا الخطاب يا أيها الناس عبدوا ربكم سواء كان من كان من أهل الإيمان او من كان من أهل الكفر فإنه مخاطب بعبادة الله سبحانه وتعالى بإفراد الله جل وعلا بالعبادة فالجميع مخاطبون بهذا قال وهو هنا عام من إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين لأنهم غير مكلفين فلا يدخلون في هذا القطاب يا أيها الناس عبدوا ربكم فالصغير ليس مأمورا بهذا امر إجاب وتكليف وكذلك أيضا المجنون ليس مأمورا بهذا أمر إجاب وتكليف لعدم مناف التكليف في الأول والثاني الأول في صغر وعدم البلوق والثاني عدم وجود العقل وكلاهما غير مخاطب لعدم وجود مناف التكليف في الاثنين قال وهو هنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين من حيث انه لأن إن بعد حيثه على الصح الأغوال تكسر وهنا عندنا أنه فلعله يرى بعض المذاهب في هذا يجوز الوجهان عندك إيش مخصورة إنه نعم هذا هو الصواب عندي أنه وإلا الصواب من حيث انه لأن إن بعد حيثه تكسر هذا هو الأصل هذا هو الأشهر قالوا هوا هنا عام إلا أنه من حيث إنه لا يدخله الصغار والمجانين لماذا لا يدخل الصغار والمجانين؟ لعدم مناطق التكليف في الأول وفي الثاني الصغير لم يبلغ بعد والذي لم يبلغ غير مكلف وكذلك أيضا المجنون لعدم وجود العقل وإن كان بالغا لكن تخلى في العقل قال قوله تعالى عبدوا أي وحدوا وهذا قال ابن كثير رحمه الله عبدوا ربكم أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذي وخلق من قبلكم والعبادة كما تقدم معنى تفسيرها من كلام شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأغوال والأفعال الظاهرة والباطلة هذا هو أحسن وأجمع تعريف للعبادة للإمام بن تيمي رحمه الله تعالى اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفحال الظاهرة والباطنة كالاعتقادات الباطنة والظاهرة معلومة كالصلاة والدعاء وغير ذلك من الأعمال الظاهرة وما كان محبوبا لله سبحانه وتعالى فهو عباده لله جل وعلا يجب إتيانه وما كان مبغوضا لله سبحانه وتعالى يجب تركه وتركه عبادا الله جل وعلا تركه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى قال قوله اعبدوا اوحدوا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد كل ما ورد في القرآن من العبادة او كل هنا لأن ما هنا موصولة بهي اسم موصول في خناف الأولى كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد هذه كل ما ورد في القران من العباده فمعناه التوحيد اعبدوا ربكم اي وحدوا ربكم سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانسان الا ليعبودوه اي ليوحدوه سبحانه وتعالى فكل ما في القران بلفظ عباده فالمقصود به التوحيد لله جل وعلا وافراده سبحانه وتعالى بافعال العباد وأن العباد لا يجوز لهم أن يصرفوا فعلا من فعالهم لغير الله سبحانه وتعالى لا ناذر ولا ذبح ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر ولا غير ذلك من العبادات التي أوجب الله التعبد له بها فهذه الفائدة تحفظ من هذا الصحاب الجليل حبر الأمة قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد قوله ربكم الذي خلقكم الخلق اختراع الشيء على غير مثال سابق هذا هو معنى الخلق في اللغة اختراع الشيء على غير مثال سابق ويأتي بمعنى التقدير أيضا لأنت, تخلق لأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري أي يقدر ثم لا يفري هذا الذي قدره لا ينفده ومعنى الفري هنا هو التنفيذ فالله سبحانه وتعالى ينفد ما خلق وما قدر سبحانه وتعالى لأنت تفري ما خلقته أي ما قدرته تنضيه وغيرك قال وبعض الناس يفري ثم يخلق ثم لا يفري أي ثم لا ينفد هذا هو المعنى فنعم فهي تأتي أيضا بمعنى التقدير كما في هذا البيت الذي سمعته وتأتي أيضا يأتي الخلق الخلق معنى التقدير ويأتي بمعنى اختراع الشيء على غير مثال سابق. هذا معنىه اللغوي اختراع الشيء على غير مثال سابق وكذلك أيضا يأتي بمعنى التقدير قال الخلق اختراع الشيء على غير مثال سابق على غير مثال سبق انك سبق أم سابق؟ سبق على غير مثال سبق قوله الذين من قبلكم عبدوا ربكم الذي خلقكم فهذا هو إشارة من ربنا سبحانه وتعالى في إجاب العبادة عليكم فإنه امتن عليكم جل وعلا بخلقكم فإذا امتن عليكم الخلق فينبغي صرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى دون غيره لأنه هو الممتن عليكم بالإجاد من العدم فإذا كان الأمر كذلك فهو الذي يوحد ولا يشرك معه أحد فإنه الخالق والرازق والمحي والمميت سبحانه وإذا كان الأمر كذلك فيفرد بالعبادة وكما يقولون توحيد الربوبية توحيد الألوهية يستلزم توحيد, توحيد ربوبية يستلزم توحيد الألوهية نعم إذا كان الله خلقك ورزقك ومن عليك لا أخذ ذلك فإنه يعبد سبحانه وتعالى يفرض لازم ذلك أنك تعبده لأنه هو الذي خلقه وهو الذي طعمك وكساك ولزقك وغير ذلك فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية كما هو معلوم فإذا كان الله الخالق والمرازق فيستلزم من ذلك الإفراد بالعبادة قال قوله تعالى والذين من قبلكم أي خلقكم وخلق من تقدم فجميع من في الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى لا يخرج أحد عن خلق الله وجميع ما في الكون مربوب والله سبحانه وتعالى رب للجميع جل وعلا وإن كل من في السماوات والأرض إلا آية الرحمن عبدة فكل معبيد لله مربوبون له سبحانه وتعالى فهو الرب وأعاده مربوب فهو المعبود وما عاده عابد له سبحانه وتعالى قال والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه علا عظيمة فإنك إذا فعلت العبادة لله سبحانه وتعالى تعصلت على أعظم محصول يتعصل عليه وتقوى الله جل وعلا والنجاة من عذابه سبحانه وتعالى فإن التقوى تأتي بمعنى النجاة أيضا كذلك فيتق الشخص عذاب الله جل وعلا ان لعلكم تتقون ائني كي تنجوا لكي تنجوا تنجوا لكي تنجوا من العذاب وقلنا معناه كونوا على رجاء التقوى بان تصيروا في ستر في ستر ووقايه من عذاب الله تقدم معنا تعريف طلق من حبيب للتقوى هو احسن ما يكون ان شاء الله في الباب لذلك اثن على هذا التعريف ان امام الذهبي في ترجمه طلق قال وحكم الله وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء نعم فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون قال وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء كما قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا لمن يقال القول؟ من أرسل ومن المرسل إليه نعم موسى وأخوه هارون إلى الطاغية فرعون فالله يقول له ما فقول له قولا لين لأن المجال مجال دعوة لهذا الطاغية فإنه لو شد عليه ربما ما يقبل وهو صاحب سؤدد ورئاسة وما يحب العوامر وما يحب أنه يؤمر ولكن استعمل معه هذا هذا اللين لعله يستفيد من هذا اللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى ولكن ما استفاد من هذا اللين ولا من غيره في الأخير وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة فعلا هالك صار حلك بسبب ذنوبه وغطرسته وكبره فأولى الطواغيث الغالب عليهم من يستفيدون قلوبه مظلمة غالب عليهم من يستفيدون من العظاه والعبر وإنهم يستفيدون من الذي أراد الله سبحانه وتعالى استفادته منها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فهؤلاء الذين يستفيدون هذا الأصل الأصيل أن الذين يستفيدون من الذكرى هم أهل الإيمان والكافر ربما يتحصل له فائدة فيسلم في إذا ذكر وعظه ربما تحصل له فائده ويسلم نعم قال كما قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى أي دعواه إلى الحق وكون على رجاء تذكري وحكم الله وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء نعم الله سبحانه وتعالى من وراء هذا الطاغية يفعل ما يشاء جل وعلا ولا يستطيع أن يمس ذيل النبيين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك طمنهم الله سبحانه وتعالى لما قال إنا نخاف أن يفرط علينا والله سبحانه وتعالى طمنا طم طم موسى وأخاه هارون أنه لا يستطيع أن يمسكم بشيء بشي وإن فرعون بطاش وطاغيه ولا يبالي لكن الله معهم ومن كان الله معه فلا يستطيع أحد أن يمسه بشيء إلا بإذنه إن ابتلاه الله جل وعلا بشيء من البلوة أيدعواه إلى الحق وكون على رجاء تذكري وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء قال سبويه لعل وعسى حرفات رج وهما من الله واجب نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما من الله ورسوله واجب أي أن الأمر هذا متحقق فقول له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشاه فهذا هو الأصل في عسى وفي كذلك أيضا لعله أنهما من أنه من الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا وعقبه بأنه سيحصل سيحصل بالرجاء بحرف عسى او بحرف كذلك لعله هذا هو العصل في لعله وعسى وهذا قول الإمام سبويه وغيره من بعده ينقلونه عنه رحمه الله تعالى قال سبويه لعل وعسى حرفا ترج وعسى في الأصل فيها فعل وليس حرف لكن لعله هنا من باب تغنيب أو أنه أراد بالحرف أي الكلمة لعل وعسى كلمة ترج كلمة ترج كلاهما يفيد الترج وأما أن عسى حرف فلا بل هي فعل ولكن أحيانا نطلقون الحرف ويقتدون به الكلمة وبعض ذكر لها بعض المواضع تستعمل حرفا فيه فيه عساها نار كأس وعلها عساها نار كأس فقال هنا حرف ترجم وهذا نادر فيها وإلى الأصل فيها أنها من الأفعال أفعال مقاربة هذا هو الأصل فيها فإن خرجت و جاءت بمعنى العل فهذا يقل فيها تكون حرفا وهو قليل فيها قال هما من الله واجب الذي جعل قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا وقيل مناما الذي جعل لكم الأرض فراشا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه امتنى عليهم بخلقهم ذكر لهم أيضا كذلك ما امتنى عليهم سبحانه وتعالى في كونه من جعل الأرض لهم فراشا والأشياء التي ستذكر قال أي بساطا وقيل مناما وقيل وطاء أي ذنللها ولم يجعلها ولم يجعلها حزنة أي ما الصعبة يعني الحزن هو شيء الصعب فما زالت الحزون فينا فالحزن هو الشيء الصعب لم يجعلها صعبة ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بابي شيبة قال حدثنا جريد عن منصور عن أبي وائل عن عمر بن شرحبين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه من عبد الله ذا أطلق في الغالب عن عبد الله مسعود نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك عظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني حنين تجالك وهذه كلها جرائم عظيمة في أصلها أي محرم مطلقا قتل الأنفس حرام ولكن أعظم ما يكون قتل الولد فهذا أعظم ما يكون أن الأب يقتل ولده الذي هو موطن الحنو عليه لذلك جاء الذنب فيه أعظم كما ترى والعصر الأصيل أن الوالد يحن على ولده ويشفق على ولده ويرحمه ويقتله فلذلك الله يقول أو النساء صلى الله عليه وسلم يقول لما سؤل أي الذنب أعظم ذكر منه أن تقتل ولدك هذا أعظم الذنوب أن تقتل ولدك بعد الشرك بالله مخافة أن يطعم معك وإلى قتل الأنفس عموما محرم جريمة كبيرة من الكبائر وكذلك أيضا الزناء محرمه كبيرة من الكبائر لكن الزناء بالجار الذي يأمنك فيؤتى على غره هذا أعظم اعظم هذا أعظم وأعظم بالنسبة لجانب الزناء وحديث المغداد من الأسود أيضا كذلك بمعنى هذا الحديث قال أن تتاني حليل تجارك والجعلها هنا بمعنى الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا الظاهر الله أعلم أنه جعله هنا بمعنى صيرة بمعنى صيرة لأنه نصبت مفعوليني وأما بمعنى خلق فلا تنصب مفعوليني وإنما تنصب مفعولا واحدا فقط هم؟ فهي هنا بمعنى صير هذا الأقرب والجعل هاه هنا بمعنى الخلق بل بمعنى التطير لأنه نصبت مفعليني الذي جعل لكم الأرض فراشا فالأرض مفعول الأول وفراشا مفعول الثاني وأما إذا كانت معنى خلقه الذي جعل الظلمات والنور الذي جعل الظلمات النور أي خلق الظلمات والنور فهي تلصم مفعولا واحدا فقط قال والجعلها هنا بمعنى الخلق والاغرب بمعنى التقطير والسماء بناء والسماء قوله والسماء بناء أي وسقفا مرفوعا والسماء كما تقدم معكم كل ما ايش ما علق من الاشياء فكل ما علق فهو سماء قال قوله والسماء بناء وسقفا مرفوعا وانزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات أي من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم طعاما لكم وعلفا لدوابكم هذه نعم عظيمة ينبغل لعباد شكرها شكرها وينبغل لعباد الاعتراب بها لله سبحانه وتعالى ويلزم من ذلك إخلاص الأعمال له عبادة وإفراده جل وعلا طعام لكم وطعام لأنعامكم علف وغير ذلك ما تحتاجون في كونكم في الكون فإن الله سخر ما في السماء وما في الأرض العباد يستعين به على طاعة الله جل وعلا هو خلق لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا خلقه الله سبحانه وتعالى الانتفاع به إلا ما حظر عنهم إلا ما حظر عنهم مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه مما هو في الكون من الأشياء المضرة بهم وإلى الأصل في الأشياء الحل ما هو موجود في خلق الله سبحانه وتعالى لكن ما جاء الدليل بحرمته وبحضله يحضر قال رزقا لكم أي طعاما لكم وعلفا لدوابكم فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا بالله غيره سبحانه وتعالى من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعترفون أنه رب لكم وأنه رازق لكم جل وعلا فكيف يشرك به بعد ذلك وهو الخانق وهو الراجل قال فلا تجعلوا فهذه الجملة كأنها تعليل لما تقدم كأنها جملة علينية لما تقدم فإذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا الله أندادا قال فلا تجعلوا الله أندادا أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله قال أبو عبيدة الند الضد هذا معلوم قال أنداد له أي أضباد له وهنا المقصود آلها تتخذ مع الله سبحانه وتعالى يصرف لها شيء من حق الله جل وعلا قال أبو عبيدة الند ضده وهو من الأضباد والله تعالى بريء من المثل والضد وأنتم تعلمون أنه واحد قوله وأنتم تعلمون أي أنه واحد خالق خالق هذه الأشياء فكيف تجعلون له ندا؟ وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى واحد وهو خالق لهذه الأشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس أجمعين لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله جل وعلا بما هو خاص له سبحانه وتعالى من عبادته على ما هو تقدم معكم في تعريف العبادة والله أعلم فالحاصل يا أخوان هذه الآية جميلة جدا وعظيمة وكل القرآن جميل هذه الآية عظيمة جدا ففيها دعوة الناس أجمعين لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى وتعليل ما ذكر من إفراد الله سبحانه وتعالى لأنه الرازق ولأنه الخالق ولأنه جعل لكم الأرض قراراً تسكنون فيها وجعل السماء سقفاً لهذه الأرض تستضلون بها وذكر سبحانه وتعالى ما أخرج من هذه السماء من ماء وأنبت به هذه الثمار العظيمة التي يستعين بها الناس على قوام عيشهم وعلى حياتهم وكذلك أيضا يطعمون بها دوابهم ثم ختم الآية العظيمة هذه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا الرازق وهذا الخالق وهذا المحي المميت وهذا الموجد لكم من العدم لا تجعلوا له أندادا وانتم تعلمون أنه المتبرد من أشياء المتقدمة إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله أغفروك أتوب إليك